حننا منين جينا وما لقينا وراحت وادرينا وما لقينا ويا طيب الدهن ما وصلنا وراحت وادرينا وما لقينا يا وحد وادرينا وما لقينا رحنا هناك بذاك الصوب نالي للشعلة روح اليوم قافط وراها هناك اخذني للمراجل وصيح بصو هجر اهلنا اي وصيح بصو فاس روح وما يلعبون ذهب صافي قلبهم ما يغشون وبالفزعه ولك لا يلعبون وصيح بصو تريد بالغاليين تتباهى وراحت وين هدينا وما لقينا يذيك اللي أبويا شلون نرجعها وراحت وين هدينا وما لقينا في راحت وين هدينا وما لقينا كون الروح طيره وشايلتنا بالكراده تفتر حتى ترتاح انت سر الجادر يمشي سوا وعلى دجله ايوه اللي قاعد اغينا اوه على دجله ايوه اللي قاعد اغينا سبع فدوات تروح انوانا ممنون نهل الكظميه من يعزقون بالمنصورة كحل هاي عيون صدق بغداد اجانك مثل صبا تخوتنا بنينا وراحت وين هجينا و ما لقينا حلوة الدنيا عشنا وراحت وين هجينا و لقينا وين هجينا و وي من الناس ينحط مثل التاج على سيول الهوى تمشوا يا انفاس الشعب برو وين اهل المدينه أوه, اوه يا الشعب برو وين اهل المدينه اريد استمها هوا شويه اشي مادي العشق مدري شمالي مادي جنوب بلاد احبها لو شمالي وبدون اشراق الدنيا كلها وما نسينا وراحة أتوية عدينا وما لايقينا اوهي وراحة أتوية عدينا وما لايقينا سيدي يا من الطبعي روح همي يذكرني هواها بريحة أمي ولد منطقة حسو ويدمي شلوني يا شلوني يا, شلوني يا. احب الدورة واهل القادسيه شو طول طريق العامرية أيوة. كل شارع ترك ذكرى حيلية واهل الشور ناعف ناعف